ومن فوائد الآية أيضا أن المؤمن حقا لا يأمره إيمانه بالمعافى. لو كنتم يعني فلو كنتم من حقا ما ما اتغتَم العجلة إلى طيب. الفائدة ومن ثوائد الآية أيضا أن الشر لا يسنده الله تعالى إلى نفسه بل يكفره بصيغة المبني للمجهود ننقى لا لا السلام أنتم فهمين السؤال؟ من فوائد الآية أن الشيء أن الشر أو ما أشبه ذلك لا يسنده الله إلى نفسه يسنده للبناء إلى المشهد يلا خليه من قوله أشربوا في قلوبهم لم يقل الله تعالى وألقى الله في قلوبهم حب العجل فقال أشربوا في قلوبهم هل لها نظير من القرآن؟ وهي؟ نعم. إيه أم أم أم أراد بهم ربهم رشدا، وأننا لا ندري أشر أريد. إذا في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الفائدة أن الشر وما يشتق منه لا يضيفه الله إلى نفسه. بالبناء للفاعل بل بالبناء للمفعول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشر ليس إليك الشر ليس إلي مفهوم جماعة وقد مر علينا هذا في باب القضاء والقدر في العقيدة وذكرنا أن الشر في المفعول لا في الفعل أو نسيتم؟ إن تقدير الله عز وجل كل شيء فهو بقضاء الله وقدر حتى كما قرزوا حتى العجز والكيس والخير والشر لكن الشر بالنسبة لفعل الله له خير ليس بشر هو خير لأن الله ما أوجده إلا لحكمة بالغة وغاية محمودة وإن كان شرا وأظن أن ذكرنا حوالي الثمان فوائد في إيجاد المكروهات والشرور نعم ولعلكم إن شاء الله على ذكر منها نعم أو نصارق الناق <تصفيق> نعم طيب، على كل حال هذه الفائدة يجب أن نعلمها أن فعل الله ليس بشر مهما كان فهو كله خير يعني الله حكيم لكن الشر في بيش في المفعولات في المفعولات في المخلوقات وأما نفس الفعل فهو ليس بشر ونحن ضربنا مثلا في الرجل يطوي بنهو بالنار والنار مؤلمة محيطة لكنه يريد أن يشفى فهذا المفعول الواقع من الفاعل شر مؤلم محرق لكن الكي نفسه من أجل غايته بمحمودة يكون إيش يكون خيرا يكون خيرا طيب ثم قال الله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في هذه الآية تكذيب لليهود الذين قالوا لنا الآخرة ولكم الدنيا لن السلال النار إلا أيام معدودة ما وجهه وجهه من دين وش من كافلك ومكافلك واجه تكليب المنافئة على اليهود في هذا فتمنوا ايه فتمنوا وقد قال الله لن لن يتمنوه أبدا بما قدمت عده الفائدة الثانية وهي مبنية على خلاف في تفسير الآية جواز المباهلة لإثبات الحق وترى مبنية على خلاف في تفسير الآية مين ناقل يا عبد الله؟ قولي التمنى والموت ايه قولي التمنى والموت وشوا هذا الرأي اللي اثرنا اليه وقلنا بناء على انها من باب المباهلة لان تفسيرهم بان قولي التمنى الموت فهي تافلونا على ذات تجاكل تجاعنا ان الآخر في نعم هذا قول والقول الثاني أن المراد بالآية ظاهرها ولا تكون من باب المباحة وذكرنا لكم أن ابن كثير ضعفه وقال أنه لو كان الأمر كذلك لكانوا هم أيضا يلزموننا بذلك وبينا أن ما ذكر ابن كثير رحمه الله ليس ليس بلازم ليس بلازم إذ أنهم لو ردوا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام نعم لا تمنوا ولكنهم لم يردوه لأنه هم المدعون فكان هم الذي يلزمهم طيب وفيها أيضا دليل لا يفهم هذه دليل على كذب اليهود كما يدعون وهذا ذكرناه. وفيها أيضا دليل على أن دعنا اقرا اللي بعده قل ولا يتمنوا ابدا مما قدمت تجيهم والله عليم بظالمين على أن الكافر يكره الموت بما يعلم من سوء العاقبة صعب لي ولا يتمنوا ها هو ولا يتمنوا نعم من بما يكره من سوء العاقبة صلى الله عليه وسلم ها صلى الله سجد ولن يتمنى أنه أبدا بما قدمت عيده. الشاهد قوله بما يؤخذ من قولي بما قدمت عيده. يعني معلمونهم يعاقبون على الذنوب فلا يمكن يمكنهم منه الموت. فيصلوا للعاقب. وفيه وفي الآية دليل على إثبات السببية. من أهل محمد؟ من الباق. من الباق في قوله؟ بما من أقدمه الدين. من الذي ينكر الأسباب من أهل البدع غانم. من الذي ينكر الأسباب من أهل البدع؟ قدري. قدري لا. مم. آه. ومن؟ واجهني. أشاعر واجهني. المعتذرة في العكس يجبون أن يكون في الأرض العلة ويجعلون أن العلة موجبة ولهذا يرون أنه يجب الله نمر في الأصلاح والأصلاح أنا خلاف بينهم طيب و... وفيه إثبات العلم لله عز وجل لنرى آدم أسمعه وش وجه الدلالة من من قالوا يتمنوا النوم؟ إذا او او الايام يعني هذه تفيد علم الله وش وجه الدلالة من إفادتها لعلم الله الله من ما يقدروا رميت من غير راميه لا هني سهو إذا هذه ولية تقول فيها إثبات إن الله ما وجهه نفسي يرويها سؤال الله عز لا نبي الصحيح فيها إثبات الله عز وجل صحيح فيها العلم لكن حتى ولية ثمنه فيها <تصفيق> لأنه ولن... عليم. عليم. علمه إيه؟ لأنهم ما تمنوا ما ما قال الله ولن يتمنوه فعلا وقع ما تمنوا توقع الأمر كما أخبر به تدل على أن على معلومه مطابق لعلم قل لا لو تمنوه حاشا من ذلك لكان الأمر ما يدل على هذا لكنهم لن يتمنوه فعلا ما تمنوا موته ولو تمنوه لماتوا، لو تمنوه لماته طيب وفيها أيضا إثبات العلم في جملة أخرى من الآية في قوله والله عليم بالظالمين وفيه أيضا دليل على جواز تخصيص العموم للتهديد أو لغرض أحسن نعم العموم لغرض <تصفيق> والله عارف مودبوا عليهم لكن خصنا هنا, هنا للتهديد أفهمتم الآن وهذا انما نقول العلم فقط كل العمومات يجوز أن تقيد بخصوصا من أفرادها بغرض نعم طيب ثم قال الله تعالى ولا سجدنهم احرص الناس على احياء هل انتبهت؟ نعم حكم المبالغ جائز في أمور الهامة التي يوصل بها بعض الحق وأطلبه وقدر وقدروي إن ابن مسعود رضي الله عنه ابن عمدة رضي الله عنه وعنه أنكر العولة في الفرائض وقال من شاء باهلته على ذلك إن, إن الذي أحسى عدد رأى رمدي عالي لا يمكن أن يجعل في المال وذكر الفروض التي تجيب العود فالأشياء الأشياء الهامة لا بس الإنسان يظاهر عليها في إثبات الحق ولكن بشرط يعني يكون على علم من ذلك على علم من ذلك لأن لا يقع العمر في حلاف هذا ويصاب نعم دعاهم لكن ما ما ما وفد نجران دعاهم في وفد نجران دعاهم أما في قصة اليهود فهو ما ورد أن رسول باهلة أو دعاهم باهلة لكن كان ابن كثير يرجح هذا ويقول ما يفتدل على هذا الأمر المباهلة كيف دعاهم؟ المباهلة أصلها من من الابتهاد إلى الله في الدعا يعني مثلا أنا أقول كلا وأنت كذا كلا هاتها القهري ونجتمع ونقول لعنة الله على الكاذبين او الكاذب منا يصاب كذا او ما اشتغل قال الله تعالى وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ عَشْرُكُمْ اللام هنا مواطع للقسم والجنة معكدة باللام وبنون التوكيد الثقيلة في قوله وَلَتَجِدَنَّهُمْ وفي القسم المقدر وهو والله لا تجدنهم وهنا لا تجدنهم الدال مفتوحة وفعل مضارع وليس فيه عاصب ينصبه فلماذا فتحت الدال لأنه متصل بنون التوكيد والمضارع لا تتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح وقول لا تجدنهم هذا فعل مر علينا قريبا وأنه ينصد مفرولين أصلهم المرتداء والخضر المفرول الأول ألهاف لتجدنهم والمفرول الثاني أحرص الناس والخطاب هنا لتجدنهم إما للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه المخاطب في القرآن أولاً والخطاب للرئيس أو للإمام خطاب لأتباعه خطاب لأتباعه فكل خطاب في القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته إلا ما دل الدليل على أنه خاص به مثل قوله أنا من الشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك كما أشبه ذلك فهو على خصوصه وقوله نعم والخطاب من الرسول وإنا لكل من يتأتى خطابه. اي تجدنهم ايها مخاطب هذا القرآن الكريم والقرآن كيف مخاطب بهم جميع الناس جميع الناس نعم مخاطب قال ولا تجدنهم احرص الناس على حياته احرص اسم تطير قولا أحرص الناس قسم تفضيل وما هو الحرص الحرص هو أن يكون الإنسان طامعا في الشيء مشفقا من فواته الطمع في الشيء مع الإشفاق من فواته يسمى حرصا والحرص يستلزم بذل المجهود يستلزم بذل المجهود ولهذا قال رسول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزنا الواو وشي؟ حيوات حيوات نكتبه الواو اقول الواو هذا وشي؟ على حيوة هذا سلمك الله الرسم القديم الرسم القديم الرسم المصحف القديم على هذا الوجه فالعلماء رحمهم الله رأوا أن الأولى يبقى الرسم القديم العثماني على ما كان عليه، وإلا فإنه على حياة بالألف إيه اللي ما تجرى ما يخبر ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة وأظن حكينا أقوالهم لكم وقلنا ان العلماء اختلفوا في كتابة القرآن الكريم هل يجب ان يبقى على الرسم العثماني او يجوز ان ينقل الى الاصطلاحي الرسم الاصطلاحي او يفصل بين العالم والجاهد ولكما في هذا ثلاثة اخوة وان القول الصحيح انه جائز لانه لو كان الوضر في وقت عثمان رضي الله عنه حين كتب المسحى على هذا الاصطلاح على غير هذا الاصطلاح لكتب به والقرآن نزل مقروعا او مكتوبا مقروعا مقروعا ولكن مع ذلك الذي يخشى يحشن يعني بعض اللي تهجون عن القرآن تهجي وإن يتلقوه تلقيا من أفوال المشايخ يبقون الصلاة أيضا الصلاة والزكاة كذلك والربا بالواو وهم جروا ولهذا من أهم ما يكون أن يكون الإنسان يتلك كتاب الله على يدي قارئ يلقنه حتى يعرفه تماما طيب أحرص الناس على حيات لا تجد أنه معين لهود أحرص الناس على حياته هنا نكر حياة ولم يقل على الحياة نعم يعني من أهلهم حريصين على الحياة وإن قل حتى لو ما يجيهم إلا لحظة فهم أحرص الناس عليهم منهم على الحياة الكاملة الطويلة لا أي حياة فهم حريصين عليها. نعم قال ومن الذين أشرفوا المفسرون في قوله ومن الذين أشرقوا هل هي مبتدا كلام قبيع ما قبله وأن التقطير ومن الذين أشرقوا ما يود أحدهم لو عمه وهذا وإن كان محتمل محتملا لفظا لكنه في المعنى بعيد جدا ولهذا الصواب الرئيس الثاني أنه معطوف على قول الناس يعني وليس أحرص الناس وأحرص من الذين أشفر وأحرص من الذين أشفر يعني اليهود أحرص من المشركين على الرغم من أن اليهود أهل كتاب يؤمنون بالبعد والجنة وبالناب والمشركون ما يؤمنون بذلك واللي ما يؤمن بالبعد يصير أحرص الناس على حياته، لأنه يرى أنه لا مات ما انتهى أمر ما عاجعون فسنه يحرص على الحياة اللي يرى هي رأس ماله ولا يرى هناك حياة أخرى فهؤلاء اليهود أحرص الناس حتى من الذين أشرفوا وهذا الرأي هو الصواب ويكون من باب عطف. ما الخاص على العام ليش لأن المشركين منين من الناس المشركين من الناس فإذا أحرص الناس ومن الذين أشرقوا مع أن المشركين من الناس فيكون أحرص حتى من هذا الصنف من الناس الذين لا يؤمنون بالبعث وقول من الذين أشرقوا أي بالله والشرك كفاصيل منه هذا محلها محلها ان شاء الله تعالى في كتاب التوحيد وانه ينقسم الى اقسام ثلاثة كل قسم من من التوحيد يقابله قسم من الشر وهذه الاقسام الثلاثة هي كل منها يتنوع الى اصغر واكبر الى اصغر واكبر ومنها أيضا ما يتنوع إلى خفي وجلي نعم نعم ومن الذين نعم من الذين أشكوا نعم الوجه أول يقول هادم فصلها ما قبلها وأن معنى الآية هو من الذين أشكوا من يود أحدهم لو يعمر وقوله ومن الذين يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ يَوَدُّ إيش معنى المودة؟ التمني هو الحب والتمني ها؟ الحب والتمني وقور أحدهم الضمير يعود على من؟ اليهود ولا على المشركين ها؟ لقد بنكم شيء لو تدون أه أه أما القول الأول واضح على المشركين لا غير والقول الثاني يحتمل أن يكون الضمير عائدا على اليهود ويصنع انقطع الكلام عند قوله أشرقه ويحتمل أن يكون عائدا إلى المشركين يود أحدهم لو يعمر ألف سنة أيهما أرجح في نظركم ها كان عبله انه يعود على المشكين ما وضح يكون قال بما ان المشكين نوتره او احمر قل سلام اي ولكن ترغمل قال يقول ار نقول أن اليهود يدخلون عندهم شيء لا لا لا ما هو لا موزن. موزن. على ما, ما هو موسى ما ما ليس ثوار ها يرجعه السياق يعني ترجيح السياق وفي ترجيح النعنة الذي أشار إليها إلي, إلى حمود إذا كان يود أحدهم أي المشركين يعني حمود يرى أن الضمير يود على المشركين أرجح نعم يرجح ما قال حمود أمر أحدهما أن الضمير في الأصل يعود إلى أقرى مفتوح والمشركون هنا أقرى والثاني أنه إذا كان المشتكي المشتكي يود أن يعمر ألف سنة، وكان اليهودي أحرص منه على الحياة، فيلزم أن يكون اليهودي يتمنى أن يعمر أكثر من ألف سنة. قل لا، إذا قلنا أن ضمير عود على اليهود، يرتجح أن السياق فيه، ولكنه يدل على أن الذي يتمنى ألف سنة منهم له. فتبين أن الأول أبلع لأنه إذا كانوا أحرص من المشرك الذي يتمنى أن يعمر ألف سنة فهو أعظم أعظم دليلا على أنهم أن أي لهود يحبون الحياة وقوله أحدهم لو يعمر ألف سنة لو يعمر شمال التعمير الزيادة في العمر الزيادة في العمر والعمر هو الحياة وقوله لو لو يعمر لو هذه هل هي شرطية هم ماذا شرطية لكنها مصدرية وكلما جاءت بعد ود فهي مصدرية ما جاءت بعد وقت فهي لو تدهنوا فيدهنوا ودوا لو تدهن فلو هنا قول يعني لو هذه مصدرية. كلما جاءت ود لو بعد ود فهي مصدرية. وإيش معنى مصدرية؟ يعني بمعنى أنا هو أول فأول. وما بعدها مصدر. فيقال ود يود أحده لو يعمر يود أحدهم تعميره. تعميره. ألف سنة معروفة. ألف سنة. والسنة هي العام. وما المراتب السنة هنا jogo? السنة الميلادية أو السنة القمرية؟ ها؟ أيه؟ ميلادية ميلادية لا لا ما الميلاد؟ إيه نصدم ايه إيه هذا صحيح لا التاريخ الميلادي هذا حد والله لا يعترفون المسيح نبيه والكلمات إذا أطلق تحمل على المعنى الشرى وقد قال الله تعالى إن عدت الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماء وجرأة منها أربعة شهور المقام الذي وضع الله العباد إنما هو بالأشهر الهلالية، بالأشهر الهلالية. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت لمن؟ للعرب، للعرب والحد، للناس والحد، كل الناس. ولذلك التاريخ هذا الأخير ليس مدنيا على أصل من الدين، ما لدين. التوريخ كلها إلى أن حدث هذا فيما نعلم كل على التاريخ الهلال تاريخ الهلال لأنه علامة فسية ظاهرة لكن هذه الأشهر الفنجية هي علامة فسية ظاهرة أبدا استلاحية محظى ولذلك بعضها يصل 31 وبعضها يرجع إلى 28 بدون أي سبب بدون أي علّة فهي مهمية على أصل وقد حاول بعض الحسابين أن نحول هذه الأشهر إلى عدد ثابت عدد ثابت ويجعل السنة 13 شهرا بدلا من 12 شهرا وبعضهم حاول أن يجعلها إلى عدن ثابت بدون أن تزيد الأشهر ولكن رجال الكنيسة قاموا على هذا الله أكبر الله أكبر ودشرى للمؤمنين أم كان عدو لله وملائكته ورسلي وجبيل وميكان فإن الله عدوي كافر بسم الله نعم والآية اللي تبره سيح نعم مصدق على وما صدق الله لا صدق الله ها؟ ها؟ ها؟ ايه؟, <مصدق الوزر. التجه> <التجه> إيه. قرعنا ايها هل أنا بناقشكم فيها؟ طيب قوله تعالقوا المن كان عدو لجبريل يشير الى من يماهر. من المن فينا يقولون جبريل هو يعني يروح شرير مجرد فروح. هو عدو لنا م. من اللي قاله يهو. اللي هو هو طيب قوله لجبريل فيها قراءات غانم ما حضر جبريل 5 قراءات جبريل و جبرايل و جبرايل نحن حسن جبرايل ملك ولا نبي منك منك موكل, موكل. في إيش؟ من زادك والله موكل بالوح طيب وقوله فإنه نزله هل هذا جواب الشرط أو دال عليه مستحيل؟ دال عليه ينجب الشرط وانا جميل يعني اذا هو جواب الشرق تخالف مصطفى في قوله انه دال عليه ها تخالف زيه والخلاف الى الخير خير نعم ايه انا اجاوب الشرق هل أين نزله؟ هذا جواب الشرط. نعم. إذا لا. أنت ليس جواب الشرط، فإن هذا حل جواب الشرط. نعم. وجواب الشرط مكتوب. يروح في اليوم الصغير. ما تقولون في هذا الجواب؟ نعم. صحيح. وأيهما أقرب يا ولدي؟ الأقرب. ليه؟ الأقرب منه هو. هاه؟ أنا رجحته. أنا رجحته ولا رجحته؟ رجحت. أنا ما بالبا. ما تقولوني يا محمد؟ ما أحضرتك أحسين محمد؟ أما أحضرتك؟ أم لا لا أه. لا الأرجح من تواب إن الشرق إنها لا. جواب الشرق لأن الأصل لأن الأصل وجود جواب الشرق عدم الحق الأصل عدم, عدم الحق ثم إن قوله فلم تغيظاً في هذا الأسلوب يعني التقدير ما ينبت يعني وإن كان الله يقول قل موت بغيركم لكنه في هذا المقام ما ينبغي الصواب أن قوله فإنه نزله هو جواب أخصى لكن ما وجهه عبد الكريم ما وجه ارتباط قوله فإنه نزله بقوله من كان دول لشبريم لا من النحى المعنوية كل نحو جواب الشرق هذا ارتباط من ناحية المعنوية <تصفيق> فإنه نزله فإنه أنجل انزل أنجل القرآن <تصفيق> على قلب عجوز لكن ما وجه ارتباط <تصفيق> جواب الشرق بفعل الشرق من ناحية المعنوية ما يعني دي الذين يقولون جبريل عدو م. لهم فالعدو دائما يأتي بالأشياء خبيثة وجبريل عليه السلام يأتي بالأشياء المنزلة من الله حتى وجل فهو يعني يأتي بالأشياء الخير كأنه جواب يكون علة من يعني المعنى وإن كان عدو الجبريل فإنه ليس فيه من أوصاف ما يعادى عليه إلا أنه نزله على قلبك وهذا وهذا لا ينبغي أن يكون سببا في العداوة نعم وفي البلاغة يقولون تأكيد الذنب بما يشفه المد وتأكيد المد بما يشفه هذا شبيه به هذا شبيه به نعم يقول يقول الشاعب ولا عيب فيهم غير أن نسيوفهم بهن قلول من قراء الكتائب ما بهم عب إلا هذا وهذا عب إلا مدح مدح لكن تأكيد ذنب ما يشبه طيب. إذن فاستواب أن هذا هو جواب السر وقوله على قلبك لماذا اختير القلب نحرف وعبد الله لماذا تهوا قلبي انزله على قلبي ما قال عليك ايي وكساين حسح الله طيب ما لي لماذا خصت قلبي اسمعي الوعي موضع الوعي وارثان. قوله تعالى بإذن الله. المرض بإذن الله هنا. الله. بحمد الله. صح. طيب. زين. ما صح المشي هذا. ما صح المشي حتى المشي. والإرِنَ ينقسم إلى قسمين نبدأ بالدراسة الجديدة الآن نبدأ بالدراسة الجديدة الآن مشوار ينقسم إلى قسمين يذنون كوني وإذن شرعي فما تعلق بالإحكام الشرعي فإنه يذنون شرعي طب ألف إذن الله نوعان شرعي وقذر فما تعلق بالأحكام الشرعية فهو شرعي وما تعلق بالأحكام الكونية كالخلق والرزق والتدبير وعلى ذلك فهو إذن قدري قال الله تعالى قل آه الله أذن لكم أم على الله تكترون هذا هو شو؟ شرعي كل قدر شرعي لانه قدرا قد أذن لهم يعني هم فعلوا هذا حرموا ما شاءوا وأباحوا ما شاءوا نعم أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله شرع. ها؟ شرعي نشد شرعي. لهم شرعي شرعوا لهم من الدين وأيضا هو قدرا ما أدون فيه هذا الذي شرعوه من الدين قدرا معذون فيه ولو لم يؤذن ما وقع لو لم يؤذن فيه قدرا ما وقع فهم شرعوا من الدين ما لم يؤذن به الله شرعا ولكنه أذن به قدرا ولا يحيطنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ما قالوا لكم في آلاء الإذن الشرعي ولا كوني؟ كأديب. كوني الشرعي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ على كوني. يعني يتعلق بالتدبير. والفعل يشفع فعل يتعلق بالدين الله وقضائه بيكون المراد بالإذن هنا الإذن الشرعي. نعم. النعم. إذن الثوم. الإذن الكوني القدل الفرق بينهما من حيث المعنى ومن حيث الأثر قلنا من حيث المعنى ما تعلق بالأحكام الشرعية فهو إذن شرف وما تعلق بالأحوال المرحلية فهو أمر فهو إذن كون الفرق بينهما من حيث الأثر الإذن الشرعي الإذن الشرعي يقع فيه المعدون وقد لا يقع أولا أما الإذن الكوني فلا بد أن يقع الفرق الثالث لا فرق الثاني أيضا من كثير الإذن الشرعي يكون مما رضي الله ورضيت لكم من دينه والإذن كوني قد يكون مما يرضاه الله وقد يكون مما لا يرضاه الله مفهوم يا نعم. طيب هنا عندنا في الآية نزله على قلبك بإذن الله أي قسمين هذا القدر نصدقا لما بين يديه نصدقا حال هل من من الضمير في قوله نزله؟ الضمير في قوله نزله قالها يعني نزله حال كونه مصدقا لما بين يديه. وقوله ما بين يديه أي لما سبقه لأن ما بين يديه قد تقدم. والمراد بما سبق ما بين يديه التوراة والإنجيل. وغيرهما من الكتب التي أخبرت عن نذر القرآن وتصديق القرآن لها له وجه الوجه الأول أنه شهد لها بالصدق شهد لها بالصدق ولا لا ولا في الثاني أنه جاء مطابقا لما أخبرت به فقد صدقها وقوعا لأن هي أخبرت في هذا القرآن فجاء مصدقا لها وخوله وهدى معطوف على مصدقا هدى والهدى معناه الدلالة أي دلالة وقد يراد به التوفيق والقرآن كذلك هداية بمعنى دلالة وبمعنى توفيق. فإن الله تعالى يقول يهدي الله من اتبع بذوانه سبل السلام وهذه هداية التوفيق بلا ريب لأن هداية الدلالة لمن اتبع بذوان الله ولمن, ومن ولمن لم يتبع لكن هداية التوفيق ما تكون إلا لمن اتبع بذوان الله يقول هدى وبشرى بشرى أي بشارة والبشارة الإخبار بما يسور أخطاء بما يسر وقد تأتي في الأخطاء في الإثباد بما يضر، مثل قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم وقوله للمؤمنين المراد الإيمان هنا الإيمان الشرعي للإيمان اللغوي الذي هو مشهور بين الناس وهو مجرد التصديق على أن الإيمان حقيقة مهمة لا لا ليس مطابقا للتصديق ولذلك يختلف مع التصديق في المتعلق الإيمان يقال آمن به نعم ولا يقال صدق ولا يقال صدق به أو يقال صدق به على لكن ليست على غرار آمن به فالإيمان آخر ثم إن الإيمان يدل على أمن واستقرار ولهذا قال بعض العلماء إنه يكون في الأمور الغيبية دون الأمور المحسوسة وهذا قد يكون فيه نظر لأن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال الله له قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليتمئن قلبي فهنا ازداد قلبه بأمر محسوس وأيضا يقول الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب فدل هذا على أن لما قد يكون بما يشاهد وإلا لم يكن لقوله بالغيب فائدة على كل حال الإيمان هنا هو في الحقيقة التصديق المتضمن الشرف للقبول والإدعان يابد من أن يكون متضمنا للقبول والإدعان قبول في الأخبار وإدعان في الأحكام أما إذا لم يكن قبول ولا إدعان فليس بإيمان ليس بإيمان حتى لو لا. وقد ذكرنا كثيرا من شواهد هذا بأن مجرد التصديق ليس بإيمان هنا يقول الله عز وجل هدى وبشرى للمؤمنين قول للمؤمنين متعلق بهدى وبشرى قل بالثاني فقط نعم إن قلنا بالثاني فلا إشكال إن قلنا بالأولى ففيه إشكال لأن القرآن هدى للناس كما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي نزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وحينئذ إذا قلنا إنه متعلق بهدى وبشر بهما جميعا فإنه يحتاج إلى وجه الج... إلى بيان وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى هدى للناس وواجه جمعا يقال إن المراد بالهداية هنا هداية الانتفاع يعني ما ينتفع به ويعتدي به إلا المؤمنون والله تبارك وتعالى يقول في القرآن عن الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا يعني سواء كان شاكرا أو كفورا فإن الله قد هداه السبيل يعني بينه له لكن من الناس من يكون شاكرا ومنهم من يكون كفورا نعم مفهومه ها لكن لا تعطى لكن مقيده ما كان لا مقيدة ما كان مقيد مقيدة من نعم فرق. بينهم فرق بين فرق كما بين الحركة والسكون نعم إذا قلنا مصدق المجندي أي أنه شاهد الله بالصدق، فمعنى أنه يقول أن هذه الكتب صادقة وأنها من عند الله، فيقتضي أن نؤمن بها. هذا إذا قلنا شيء مصدق الله يعني شاهد الله بالصدق، وإذا قلنا أنه مطابق لما أخبرت به، ومعناه أنها هي أخبرت بأنه سيكون القرآن ينزل فنسمع. أيهما أفضل؟ ما في الأحكام يعني. نعم. ما تحول المعروف أن إيماناً بالكتب السابقة ليس ليس إيمان التبع. فالإيمان تصديق واتباع لما تطغي شريعتنا أن نتبعه نتبعها فيه. وأما ما خالفتها شريعتنا فلكل جعلنا شرعته شريعته ومنهاش. نعم. قوله رمضان بدل الناس. ما نخص الناس بالدنيا؟ لا. شلون يهدي غيرهم؟ يعني هؤ هيد علاج هد... الدلالة. هد... هد... <تصفيق> لما تلون عليك الآية إن هديناه السبيلة إما شاكرًا وإما كفور. <تصفيق> هذا <هدي بقى مشكلة. تصفيق> في رمضان سكر. لكن رمضان سكر. شلون اللي يهدي نعم يهديهم إتدلالة يد... لهم. ودل الناس يعني دلالة لهم. القرآن يعني. دلالة... يعني يعدان... القرآن دلالة نعم. هيو. دلالة الجميع القرآن. هو يعود على الشهر لا لا قال وهدى وبشرى للمؤمنين نعم مصدق لما بني ود وبشرى للمؤمن من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو للكافرين لكم جمعين. من اسم شرب ولا لا، ها؟ أو شرطية، شرطية. شرطية. التدليل على ذلك، جوابها، فإن الله عدو الكافرين، فإن الله عدو الكافرين، فهي شرطية. وقوله من كان عدوا لله بعد قوله من كان عدوا لجبريل، تدليل على أن من كان عدوا لجبريل فهو عدو لله. وهذا يشهد له الحديث الصحيح من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فقد آذنته بالحرب يعني معناه أعلمت الحرب عليه يقول وجهنا سبت لمن قبلها أن من كان عدوا لجبريل فإنه عدو لله وقوله وملائكته يعني وعدوا لملائكته والملائكة جمع ملك والملك قالوا إنه مشتق من العلوكة وهي الرسالة لأن الله يقول جاعل الملائكة رسلا فمعنى إذا ملائكة أي رسلا أي رسلا وقوله ملائكته يشير إلى أن العداء لجبريل عداوة لجميع الملائك لأن حقيقة الأمر أن مثل هذه العداوة هي عداوة لشخص متمثلا في جنس متمثل في جنس عدو لواحد من هذا الجنس عدو للجميع وقوله ورسله ما في ذكر في الآية الكريمة للرسل نعم لكن من المعلوم أن من كان عدوا للملائكة فهو عدو للرسل عليه الصلاة والسلام لأن الملائكة ورسيما جبريل ينزلون على الرسل بالوحي والنصر والتأييد إذ يحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فاللي يكون عدوا للملائكة يكون عدوا للرسل وعدوا لغير الرسل أيضا من اتباعهم وقوله جبريل وميكال جبريل معروف وفيها القراءات السابقة نعم عندي جبرائل جبرائيل القراءات السابقة وقوله ميكال فيها قراءة نعيح بخيان وهي ميكائيل وميكائيل مثل جبريل نعم هل يكون عدو لميكائيل لجبريل هو عدو لميكائيل ايضا وقد سبق أن اليهود يقولون إن ولينا من الملائكة من ميكائيل وأما جبريل فهو عدو ولكن الله تعالى بين في الآية الكريمة أن من كان عدوا لجبريل فهو عدوا لميكائيل أيضا لأن ميكائيل وجبريل كلاهما رسول يفعلان ما أمرا به فكما أن ميكائيل ينزل موكل بقدر والنبات فإن جبرائيل موكل في الوحي. الوحي فكلاهما ممتثل مطير فكيف تكون عدوا لهذا دون هذا مع أنهما سواء في عبادة الله سبحانه وتعالى والسمع له والطاعة وقوله فإن الله عدو للكافرين هذا جواب جواب الشق فإن الله عدو للكافرين من كان عدو لله فالله عدو له هذا المعنى من كان عدو الجب... عدو لجبريل فالله عدو له من كان عدو للملائكة فالله عدو له من كان عدو لميكايل فالله عدو له وهنا قال ف فإن الله عدو للكافرين وفيه نفتة بلغية وهي الانتخال من الغيب الإظهار في مقام الإضمار لم يقل فإن الله عدو له لفائدتان أو لفائدتين <تصفيق> إحداهما لفائدتان لفائدتان والثانية معنوية أما اللفظية فهي مناسبة رؤوس الآية مناسبة رؤوس الآية قلت لا لأن كلها أو قال فإن الله عدول له ما تناسبت الآية وهذه مع ما قبلها وما بعدها فلأجل تناسبة رؤوس الآية جاءت فإن الله عدو للكافرين إذا قال قائل ما دليلكم على أن الله تعالى يلاحظ أو يراعي مناسبة رؤوس الآية؟ قلنا عندنا دليل في سورة طاها قالت السحرة آمنا برب هارون وموسى ونحن لا نعلم لهذا فائدة إلا مراعاة رؤوس الآية وإلا فإن موسى في كل ما ذكر يقدم على هارون وهو أحق بالتقديم منه لأنه أفضل منه لكن في هذه الآية قدم هارون على موسى يدل ذلك على أن القرآن من بلاغته أن تتناسب رؤوس الآيات حتى لا يحصل التنافر بينها حط بارك مجمعها وأحيانا قد لا تتناسب في بعض الأحيان لكن يكون لها علة تفهم من السياق. الفائدة الثانية معنوية الفائدة الثانية معنوية وهي تتضمن أمر أمري اولا حكم على أن من كان عدو لله وما عطف عليه سبحانه وتعالى فإنه يكون كافرا يعني الحكم على هؤلاء بالكفر. ثانياً، العمر الثاني أن كل كافر سواء كان سبب كفره معادات معادات الله أو لا، فهو عدو لله. كل كافر فهو عدو لله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء. والمراد بهم كفرار قريش ومع ذلك هم ما هم أعداء الجبريل ما ما نعلم أنهم أعداء الجبريل وميكائيل ويسارفين طب علّكم يا جماعة إذا الفائدة يا عبد الله الفائدة في كونه قال فإن الله عدو الكافرين له فائدة فائدة رولا نعم كفر رؤوس الأية نعم وهذه فائدة لفظية طيب آآ بس آآ نشوف الثانية منها الثانية طبعاً الثانية فصل من كان عدو الله متعلق بالمعنى, بالمعنى. <تصفيق> وتحتوى أمراً والثاني أن عداوة لا تختص بمنع عاد الله عداوة الله الكافر ما تختص بمنع عاد الله ولكن كل كافر فهو عدو لله سبحانه وتعالى طيب إذا من عاد الله وأبغضه والعاد لله أو أبغض شريعته أو رأى أنه ظالم له بما يتبع عليه من أقداره فهو كافر ولا لا كافر فهو كافر لأن, لأن الله يقول عدو للكافرين فكل فكل من عاد الله عز وجل فإنه كافر له فكافر به لو صلى وصام وزكى وحج دام إنه يشعر بأن الله عدو له والعذب الله فإن الله فهو كافر إذن فهمنا من هذا أن اليهود بهذه العداوة لجبريل كانوا كفارا ومع ذلك فإن لهم أحكام فإن لهم أحكام اليهود من أخذ الجزية منهم وإقرارهم على ما على دينهم وحل دبائهم وجواز نكاح نسائهم مع أنهم يقول مع أن الله أثبت لأنه عدو لهم ولكن سوى في المائدة من آخر ما نزل ولذلك قال أهل العلم إن جميع الأحكام المذكورة في سورة المائدة محكمة ما فيها شيء منسوخ كل ما فيها فهو غير منسوخ نعم ثم قال الله تعالى نعم قوله وجبير وميكال ومن عطف العام الخاص على العام أين عام من عطف الخاص العام طيب إضافة الملائف ورصوه من أي أنواع الراف كيف يا اخي انت كما قلت ان المعادل لفرد من جنس يعتبر معادل الجنس كله لا قص نظافه الله يا امنا الشيء 22 بنا لانه رسلو باضافه تشريف وتكريم اضافه تشريف وتكريم هذا كما قال الله تعالى بل عباد لا يستغون بالقار يوم فقال فإن الله عدو للكافرين. طيب الحقيقة الفوائد ما بعد خذناها أخبرا جميعا. قل ماخذنا شيء. هلا من الفوائد؟ ها؟ من الفوائد؟ لقد تكون الفوائد. ثم قال الله تعالى: ولقد قد أنزلنا إليك آيات بينات. لقد تتكرر علينا كثيرا في القرآن الكريم وقد بينا أنها. واضحة. أن اللام موضع للقسم وأن قدل التحقيق وأنه بناء على ذلك تكون جملة مؤكدة بثلاث مؤكدة أنزلنا إليك الإنزال إنما يكون من الآلة إلى الأسفل وذلك لأن القرآن كلام الله والله تعالى فوق عباده استوى على عرشه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى والعلو من صفاته الذاتية اللازمة له أزلا وأبدا وإنكار علوه بذاته كفر لأنه من الصفات الذاتية اللازمة وأما استواءه على العرش فإنه من الصفات الفعلية من الصفات الفعلية لأنه يتعلق في مشيئته ولهذا العقل يدرك أن الله سبحانه وتعالى في العلو ولكنه لا يدرك أنه تعالى العرش دون ثبوت السمع به ثبوت السمع به وقد ذكر ذكرنا في المنبر قصه الحسن المعالي الجوين كان رحمه الله له كرسي يوم جمعة يجلس عليه ويقرر للناس وكان عبد المعالي الجوين من الأشاعر من المتكلمين وكان ينكر العلوم فقال في جملة كلامه كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه وش قصته إنكار أن يكون في العلو نعم فقال له من أبو العلاء أبو العلاء قال له أيها الشيخ دعنا من ذكر العلو لكن ما تقول ما تقول في من فيما يجدهما كل إنسان يقول يا رب يجد من نفسه ضرورة بطلب العلو فلا على رأسه وقال حيراً الهمدان حيراً الهمدان لأنه ما وجد عنها جواب. الأمور الفطرية ما يمكن الجواب عنها صح ولا لا أنزل الآن تجد العجوز اللي ما قرأت ولا تفهم القرآن ولا شيء عندما ترفع يديها وت... عندما تدعو وين تروح ها؟ تذهب بها إلى فوق مع أنه ما درست ولا تفهم القرآن لكن هذا شيء ضروري فطري فإذاً عروا الله عز وجل من لوازم ذاته من صفاته الذاتية التي لا ينفق عنها أزلوا أبداً وقول إليك آيات آيات جمع آية والآية في اللغة العلامة الآية في اللغة العلامة نعم لكنها في الحقيقة أدق من العلامة العلامة تفسر بها الآية للإيران وإلا فإنها أدق لأنها علامة بدليل يعني تتضمن العلامة والدليل وفرق بين العلامة والدليل إن العلامة مجرد علامة فقط لكن الدليل مقنع للنفس موجب أن تنقاد هذا الفرق بين العلامة المجردة وبين الدليل في الحقيقة أن الآية علامة بدليل وهذا العلماء رحمهم الله دائما يفسرون الشيء بما يقاربه وإن كان بينهما فرق مثل ما يقولون ذلك الكتاب لا ريب فيه واش معنى لا ريب فيه؟ لا شك مع معنى الريب غير الشك لأنه معنى دقيق إذ أن الريب شق بقلق بقلق لكن الشك شك مطلق ما عند الإنسان شيء يوجب أن يقلق بهذا الشك لكنهم يفسرون أشياء بما قاربها تقريبا إذن الآيات معناها العلامات لكنها علامات دلائل علامات دلائل موجبة لتصديق النفس موجبة للتصديق وهذه الآيات التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كونية ولا شرعية شرعية, شرعية. شرعية. شرعية. شرعية. والآيات آيات الله تنقسم إلى قسمين كونية وشرعية. فالليل والنهار والشمس والقمر هذه آيات كونية. ومن آياته الليل والنهار والشمس والليل والنهار من الليل والنهار والشمس والقمر لا الشمس ولا القمر. فهذه آيات كونية. وأما الآيات الشرعية فهي ما أنزله الله على رسوله. وأشرفها وأعظمها هذا القرآن العظيم وقور آيات بينات آيات بينات البين بمعنى الواضح يعني اللي هو واضح الدلالة واضح الدلالة والعلامة في القرآن بين ولكن لاحظوا أنه بين بنفسه ولا يلزم أن يكون مبينا لكل أحد ها فإن من الناس من تزيده الآيات عمن قوله كما قال الله تعالى في سورة الكسرة وهو عليهم عمن أولئك ما دونه مع أنه مع يقول هذا بيان للناس هذا بيان بالناس في لا شك أنه بيان وبين لكنه لمن لم يعم الله بصيرتهم أما من أعمى الله بصيرة والعياذ بالله فإنه لا يستفيد من القرآن وإذا تتلى عليه آياتنا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أساطير الأولين لأنه ما تأخذ بلبه وقلبه بسبب أنه ران على قلبه ما كان يكسب كلا ليس الأولين ولكن بل ظان على قلوبهم ما كان يفسدون إذن هي بينات من حيث هي ذاتها ولكن هل تكون بيانا لكل أحد نقول من أعرض عنها واستكبر فإنها لا تكون بيانا الله. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وأما من كان مقبلا عليها حريصا عليها يتخذها نبراسا له يتخذها منهجا يسير عليه فإنها بلا شك آيات بينات له انتفع بها غاية الانتفاع ولهذا قال وما يكفر بها أي بهذه الآيات البينات إلا الفاسقون وما يكفر بها إلا الفاسقون طيب هنا الكفر بمعنى الستر بمعنى الستر على سبيل التقريب لكنه مضمن لمعنى الجحد ولهذا تعدى بالبع فقل كفر به وأما الستر فإنه يتعدى بنفسه وسترها نعم سترته لكن الكفر هنا يعد بالبع لأنه يتضمن معنى الجحد وكل جحد فهو ستر بلا شك وقوله إلا الفاسقون الفاسق الخارج عن الطاعة لأن الفاسق معناه الخروج عن الطاعة نعم ولكن الفسق ينقسم إلى قسمين فسق يراد به فسق الكفر وفسق يراد به ما دون ذلك قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصر هنا الفسق غير, غير الكفر <تكلم> <تكلم> والدري على ذلك عطفه عليه والأصل في العطف التغايف لكن قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعهم ومن ما رزقناهم يكون فلا تعلم نفس ما قلتها عن جزء منه أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ومراجب الفسق هنا فسق الفسق <سؤال> هنا ما هو أكبر بها القصة <سؤال> أي مراد <سؤال> <سؤال> أي مراد وهنا ما ما عامله إلا لحظة هو أكبر بس السبب أنت فرمات لغض النساء لأملوا فهي يك قوله تعالى ما هذا إلا بشر مثلكم فما راي مصطفى توافق على رأيه؟ ها نرى هذا نعم هذه دخلت على الجانبيه ايه هذا ليس من هذا الباب صح هذه ليست من هذا الباب اصلا لأن مال حجازية تدخل على المكتدى والخبر على الجمع الاسمية هذه ليست من هذا الباب أصلا نعم بس شيء لم أطفق لا ما نصيب مفردا يأتي ويأتي جملة وخبر وهذه انتبهوا لها لأن بعض الأحيان يؤقل الإنسان السؤال يشوف يعني يوجد نظرة ومشؤوف هنا نعم الشوفات الشوفات الآن اللي يروجوها من الأرض كروية. فلنا أنا على هذا على الاحتراج. ما أقوله على نعم يقولون إذا الأرض كروية مثلا أنا أنا بس. الله فوق. أمريكا الأرض أمريكية كروية شكل الأرض كروية يكون تحت. الله معنا يفتح لنا. <تصفيق> أصلاً الأرض ليست بالنسبة لي الله في شيء. السماء السبع والأرض السبع. كما قال ابن عباس في كف الرحمن كخردالة في كف أحده ومن هذه عظمته لا يتصور أن يكون شيء فوقه أبدا هذه ليست بشيء بالنسبة لله لله المثل الأعلى لو فرض أن تحت قدمك بيض تحت قدمك بيض فهل أنت مهما كان ما تكون تحت نعم هذا خطأ وأما مسأل أن الأرض فروية فلا شك أن الأرض فروية هنا الأرض فروية لأن القرآن يدل على ذلك وكذلك كلام أهل العلم يدل على هذا فقه رحمه الله فأما القرآن فقال الله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وفقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلقت متى هذا إذا الأرض مدت يوم القيامة إذن الآن ليست ممدودة ما مدت هي مكورة وكذلك قال الله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ومعلوم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض وأما كلام أهل العلم فإنهم قالوا لو مات رجل في المشرق عند غروب الشمس ومات رجل في المغرب عند غروب الشمس ورث الذي في المغرب الذي في المشرق نعم مع, أن مع أنهما مات عند غروب الشمس تماما كلهم لما غربت الشمس طلعته وهذا تريع على إيش على أن الأرض فروية لأنه لو لم تكن كذلك لكانت الشمس تغيب عن الأرض جميعها عن الأرض جميعها مرة واحدة مرة واحدة وهذا بالحقيقة ما في جدال. الآن الناس صاروا يجادلون في مسألة حركة الأرض ودوران الأرض وهذا لا شك أنه من من فضول العلم الذي لا ينبغي للإنسان أن يغذي ويتعبى أفكار في إثباته أو نفيه. أين نقول الحمد لله الذي جعل الأرض راسية حرار لمصالحنا ومنافعنا نعم. أي نعم؟ المثل... هم... هم أي م... مثل؟ في يوم الطيامع. مثل الأعي نعم. أي و... أيضا الرسول قال إنها تمد مد الأديم في وكلما الهمزة هنا بالتفاق والواو للعطف ومثل هذه الصيغة المتكررة في القرآن كثيرا وقد اختلف النحويون فيها على قولين فمنهم من يقول إن الهمزة داخلة على مقدر ما هذا وراك لا أقول لو توازن صعب تأخر شوي يعني. إيه. <تزحيح> <تزحيح> أقول منهم من يرى أن الم أن المعطوف عليه محدو مقدر بما يناسب المقام. فيقول مثلا أو كل ما عهدا نبذه صديق منهم إلى آخره. ينقضون العهد وكلما ما آهدوا عهدا نبذه. هذا وجه. والوجه الثاني يقول إن الهمزة للاستفهام وأن الواو للعطف وأصل الواو قبل الهمزة وهذا الرأي لا يحتاج قائله إلى تقديم ويقول إن الأصل وأكل ما عاهد عهداً وأكل ما فلا يحتاج إلى تقديم وهذا لا شك أنه أيصر والأول أقعد يعني من جهة القواعد العامة النحو الأول أقعد لكن هذا أيسر لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى تكلف المقدر وأحيانا يصعب على المرء أن يقدر شيئا أن يناسب المقام وما دام هذا أسهل فإنه ينبغي أن يكون هو المعتمد يصل التقدير أن الهمزة مؤخرة بعد حرف العطف ونقول أو كلما ما أي وأكل ما عاهد عهدا طيب أما كلما ما فإنها أداة شرط تفيد التكرار أداة شرط تفيد التكرار يعني تكرار الشرط جوابها بتكرر شرقها ولهذا دو قال القائل لزوجته كلما كلمت زيدا فأنت ضالق مثلا وقلنا بصحة هذا التعليق فإنها كلما كلمتهم فضلق إذا كلمتهم مرة طلق إذا كلمت الثانية طلق إذا كلمت الثالثة ضالق إذا قال إن كلمت زيدا فانتضالق فيما تطلب إلا مرة واحد هنا يقول يقول كلما عاهد عهدا والعهد الميثاق الذي يكون بين الطوائف سواء كان ذلك بين أمة مسلمة أو كافرة أو بين أمتين مسلمتين أو بين أمتين كافرتين والضمير في عاهد يعود على اليهود كلما عهدوا عهدا نبذه والنبذ بمعنى الطرح والطرح أي نبذوا هذا العهد فطرحوه ولم يفو به وهذا هو حال بني إسرائيل لا مع الله ولا مع عباد الله. فالله تعالى خ عليهم العهد والميثاق. ومع ذلك نبذ العهد والميثاق. والنبي عليه الصلاة والسلام عاهدهم. ومع ذلك نبذوا عهدهم. عاهدون في لما قدم المدينة وإذ فيها ثلاث طوائف: بنو النضير وبنو قريظة. وبانوا قيم قاع فعاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام كلهم نقضوا العهد كلهم نقضوا العهد ولكن كانت الدائرة عليه فهنا يقول أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَدَهُ فَرِيقٌ منهم فريق جماعة منهم أي من هؤلاء إلا وإنما قال فريق منهم لأن من اليهود من لم ينقض العهد بل وفى به فالأسلم ودخل في الإسلام ولكن غالبهم نبذ ولهذا قال بل أكثرهم لا يؤمنون وهذا وهذا الإضراب ليس للإضراب ولكنه بالانتقال من وصف إلى وصف من وصف نقض العهد ونبذه إلى وصف عدم الإيمان فعليه يكون هذا الاضراب إثباتاً لما قبله وببل وزيادة وصف وهو أن أكثرهم لا يؤمنون وقول لا يؤمنون لأن المؤمن حقيقة لا بد أن يغني بالعهد كما قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن آت المنافق ثلاث منها إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر بل آخرهم لا يؤمن ولو أنهم آمنوا ما نقض العهد الذي بينهم وبين الله أو الذي بينهم وبين عباد الله وهذا من الأوساط الزميمة التي من اتصف بها من هذه الأمة كان فيه شبه من اليهود الذي كلما عاهد غدر هو من المنافقين في هذا العمل وهو أيضا مشابه لليهود هل إن هذا دأبهم, دأبهم نعم في ناس يعني ورد خطر يجيبه يعني كل يومنا بقولك له يقول هذا اللي لقناهم بلا مانه أحسن من ماشي يعني, يعني يقول أهل مانه ولا يخونون ولا أي هذا من فزين الشيطان هذا من فزين الشيطان لهم وهؤلاء وإن كانوا مؤتمنين من حيث العمل الفردي الخاص لكنهم غير مؤتمنين من حيث الأمان الإسلامية عموما لعن ذول جواسيس للنصار ثم إن كل درهم نبذل لهؤلاء في الحقيقة أننا نبذله ليقيموا به رصاصة تكون في نحور المسلمين خصوصا الشرقيين الزفلبيين فإن الحرب بينهم بين المسلمين قائمة ثم ذلك نأتي به ثم إنه مهما كان الأمر لو فرع إن هؤلاء يريدون أن يحسنوا المعاملة بينهم وبين الناس لأجل أن يسرفوا، لأنهم لو ساءت معاملتهم بينهم وبين الخلق ما حد بع، يكون حشف وسوكيلة، لكنهم يقولون نحن نحسن المعاملة لأجل أن نرغب، فهذه سياسة وخيانة مكر، الواجب على المسلم أن يكون حذرا ولا ولا ينبغي للمسلم. أن يعرف كراهة النبي عليه الصلاة والسلام بوجود اليهود والنصارى في هذه الجزيرة ثم يذهب يجلبه وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أخرج المشركين من جزيرة العرب ويقوله فيما ثبت في صحيح المسلم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلم نعم وفي السنن أنه قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب كيف رسلوا يقول خصوم فنجيبون ولذلك حصل من الممتاز العظيم هذا وهم إذا كتروا يبي بحقوق يبي طالبون مدارس يبي كنائس يبي كل ما يكون لهم في البلاد الأخرى المسيحيين اللي يطلبون من وهذا داخلين فيها داخلين فيها لا و... و... و... المسي من العرب قد يكون أخفت من المسيحيين من, من غيرهم قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه. ما قلنا كل ما قلنا استمريت في لا كل ما وقع من كلام يعني لو كلامك ثلاث مرات فلا قلت يعني تدل على استمرار جواب كلما لا لا تدل على وقوع الشرط استمرار وقوع الشرط وتكرار نعم وقوع الشرط وجواب <تصفيق> طيب في عند, عند الناس الآن أسلوب خطأ في اللغة العربية وهو أنهم إذا جاءوا بكل ما يكررون هذا الجواب يقول كلما جاء زيد كلما جاء عمر كل ما حصل كذا كل ما حصل كذا هذا خطأ في أسلوب العرب ويعتبر لحنا لأنه إذا قال كل ما كذا كان كل ما كان كذا سر أنكرر إيش كرر الشرطة كرر الشرطة ولم يأتي بالجواب والجواب ما يحتاج إلى أن نأتي بالأديان مرة ثانية. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذا ولما جاءهم لما هذه شرطية وقد تقدم لنا أنها تأتي على أربعة أنحاء اللغة العربية نعم شرطية ونافية وبمعنى إلا وبمعنى حين لما وهنا شرطية وقول رسول من عند الله هذه صفة للرسول يعني رسول مرسل من عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم وقول مصدق لما معهم مصدق للذي معهم من التوراة إن كانوا من اليهود ومن الإنجيل إن كانوا من النصارى والحديث في هذه الآية كله عن اليهود وقوله مصدق لما معه تقدم أن تصديق القرآن لما سبقه من الكتب له ناحيتان أو وجها. الوجه الأول أنه جاء مصدقا لما أخبرت به من نزوله فإن الكتب السابقة أخبرت بنزول نزول القرآن فجاء تصديقا لها والثاني أنه شاهد لها في الصدق وأنها من عند الله وهذا إذا كان على اليهود والنصارى أن يفرحوا بهذا القرآن لأنه مؤيد لما معهم ولكن الأمر كان بالعكس نبذ فريق من الذين أوثوا الكتاب كتاب الله نبذ هذه الجملة جواب الشر في قوله ولما جاء. والنبذ بمعنى الطرف فريق جماع أوتوا بمعنى أعطوا وأما أوتوا بدون وار بمعنى جاء إليه بمعنى جيئ إليه فأتى وآتى بينهما فر آتى بمعنى أعطى وأتى بمعنى جاء, جاء. طيب وهنا أوتوا بمعنى وعطوه الكتاب مفعول ثاني لأوته ومفعولها الأول الواو التي هي نائب الفاعل أوته وهذه آتى من باب ظن وأخواتها ولا إيش؟ ها؟ نعم من باب إيش من باب على لا من باب كسا عندكم باب المالك يقول والثاني منهما كثاني اثني كسا فهو من باب كسا من باب كسا يعني ينص المفهولين ليس أصلهما ليس أصلهما المبتدى والخبر والمفهولين هنا الأول الواو الفاعل والثاني الكتابة وقال أوثوا الكتاب الهنى للعهد الذهني وهو بالنسبة لليهود التوراة وبالنسبة للنصارى الإنجيل وقوله كتاب الله كتاب مفؤول نبذ والمراد بكتاب الله هنا القرآن وأضيف إلى الله وتعالى لأنه المتكلم به وسمي القرآن كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بعيد الملائكة وفي الصحف التي بعيد البشر نعم كتاب الله وإضافته إلى الله لأنه كلام الله فالقرآن الذي نقرأه الآن هو كلام ربنا تبارك وتعالى تكلم به حقيقة بلافظه ومعناه وسمعه منه تبريث ثم أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وعاه وأداه إلى الصحابة والصحابة أدوا إلى التابعين وهكذا حتى بقي إلى يوم هذا ولله وقوله كتاب الله نبذوه وراء ظهورهم طرحوه وراء الظهر وهو عبارة عن انصراف تام عنهم لأنهم لو نبذوه عمامهم لكان من الجائز أن يكونوا يأخذون به أو عن اليمين والشمال لكن من ألقاه إلى وراء ظهره كان ذلك أبلغ في التولي والإعراض عنه وعدم الرجوع إليه لأن الشيء إذا خلف وراء الظهر فإنه لا يرجع إليه كما أن فيه أيضاً والعياذ بالله إهانة أو استهانة بالقرآن فإن الشيء الذي يلقى وراء الظهر هذا غاية ما يقوم من الإهانة له فصار التعبير في براء الظهور يدل على أمرين أحدهما أنه لا مطمع في رجوعهم إليه كذا هون، لأن اللي وراء ظهرك ما ترجع له اللي أمامك يمكن إذا وصلته وأخذت به لكن وراء ظهرك هذا إعراض كلي لا مطمع في الرجوع إليه والثاني أنه يدل على الاستهانة به واحتقاره وأنه ليس بشيء عند هؤلاء والعياذ بالله فهم نبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون كأنهم كأن لها معنى ولها عمل عملها إيش عمل إن تنصب الاسم وترفع الخضر وأما معنىها ده وهنا التشبيه يعني كأنهم في نَب